فَظَلَمُوا مَا يَمُنُون فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا تَمَتَّعَ بِهَا وَسِرُوا نَصَابَتْ حَتَّى قَامُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَت وَمَا وَرَمَهُمْ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَغْلِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَالَةً مِّنْهُمْ غَيْرَكُمْ يَعْرُونَكُمْ وَبَادَا وَظَلَمَ مَعِصَى الْقَدَمَ بایانه إن الله بِمَا يَعْمَلُونَ محيط وإذ غلقت من أهلك تغوير المؤمنين مقاعدة من قتال والله سبيع عليم إذ أما الضال فتالي منكم أن وَاللَّهُ الله منهما وعلى الضال فالي يتوكل المؤمنون ولم قد نسرقوا الله بمدر وأنا من مدهلكون فاتقوا الله لعلكم مَنْ عَلَيَّ فَيَغْمَ أَيُّكُمْ تَرُكُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ تَمُوسَلِيمَ وَلَئِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَمَايُوا يَكُونُنَّ ثَوْرَيْنِ تَرُكُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ تَرُكُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ تَمُسَاوِينَ وَمَا جَاءَنَا وَهُوَ إِلَّا بُشَارَةٌ وَتَطْمَئِنُّ بِهِ فالنصر لا في لا الله العزيز الحكيم ليقطع قربهم من, من الذين كبروا أو يكبرهم فينطلبوا حارين ليس لك من الأب الشيء لو يطوب عليهم لو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله في السماوات وما في الأرض يرجع لمن يشاء ويعذب من يشاء والله لا دين أي داروا كا إشترىوا كلامه فسهمت كمها فاستووا من دونه بهم وما هي لا وما كان لنفس أنت منك إلا بإذن الله كذابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نطيه منها ومن يريد ثواب الأجرى بنطيه منها وسنجز الشاكين وبأي من من نبيا قادل معه ربيون كثير فما وأنه لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استقالوا والله يحب الصابرين I've got a call of من الناصرين سنوتي في قروم منين كفر الرعب لما أشهد من المال المسكي سلطانا ومغادون النار ورسم الضالبين ولقد سبقت الله عدده إذا حسنهم بإذنه حتى إذا أشهد وتنازعت في الأمر وعصيتم من بعد ما ما تحبون من من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرى ثم صرفت معكم ليبتنيكم وللقد عفا عنكم الله وحضر على المؤمنين إذ تصعدون ولا ترمون ولا أحد والرسول يدعوكم في أخرى فآتابكم رمّا بظهر لكي لا تحسنوا على ما آتكم ولا ما أصاركم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الرمّ أمنة لعاسا يخشى طائفة. ما في قلوبكم والله عليهم بذات السنور إن الذين تولوا منكم وانتقر من جمعاني إنما استزلوا الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفو الله عنه إن الله مقرور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبونك الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا حسرتهم في قلوبهم والله يحيي والميت والله بما تعملون تصير، ولئن قدرتم في سبيل الله ومقتم مكرة من الله ورحمة الخير مما يجمعون ولئن مقتم أو قدرتم إلا الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم لكم من تفرق غريق القلب لهم بَل لَّهُ وَمَشَابِهُهُم فِي الْأَمْر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ أَيْنَمَا تَكُونُوا وَعِنْدَ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُبَلِّغُكُم مَّا كُنتُمْ تُوعَدُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ نَبِيٌّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِمَا وَلِيَعْلَمَ المكنين والعلم التي لا الم بكلوقاسبب اللهطها لو علم ذلك تعناهم في الكففلوم منهم بقيما يقولنا بأخواه ما ليس ببوز مض قعلم بماي التي نقالوا بل أعياء عند ربهم يرسلون فإحلين ببناتهم الله من قبله ويستبشرون بالذين لم ينحقوا لهم من خربهم بلا خوف عليهم ولا هم يحسنون يستبشرون في جعلتهم من الله وقبلهم وأن الله لا يفضيع أجراً الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أعصى لهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا آجر عظيم الذين قال لهم الناس إلا الناس فرجا لكم فخشوهم فزالهم بإيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم شموهم واتبعوا رفع الله والله فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان خرف أولياءه فلا تخاطوهم وخبركم مؤمنين ولا يحصون كالذين يسارعون في الكره إنهم لن يضروا الله يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذي اشتروا اختفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم لا يحسبن الذين كفروا انما نميلهم في امور فساد انما يؤمنون يزدادون مما لهم عذاب مهين ما كان الله يذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليظلمونهم عذوبا ولكن الله يجذب من رسوله يشاء آمن ورسوله وتذكرهم فلكم أجر عظيم ولا يحسب من الذين يدخلون بما تأخذ الله من قبله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيضرقون ما بخير به يوم القيامة والله براق السماوات والأرض الله بما تعملون خبير لقد سمع الله قالوا إن الله عيدا لإلا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربا من تذكرنا قل قد جاءت النسل من قبلي في البينات وفي الذي قلتم فلم قدلتم إن كنتم صادقين فإن كذبك فقد من قبلك في في والكتاب كل نفس da sombra Such O-Past ولأدخلنهم جنة من تجري من تحتها الأنهار قوابهم من الله وعيدهم حسن افتوان لا يضر أن تتقلق الذين تفروا في البلاد فالداعهم مليلون ثم مأواهم جهنم وبكس الهات لكن الذين تقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فارغين فيها من عيد الله وما الله خير للأذراء وإن أهل من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أمزل لكم وما أمزل لهم خاشعين لا يشترون بآيات الله كمنا قليلا أولئك لهم أجر زمعية ربهم من الله سريع وحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابقوا